ألم نخلقكم من ماء مهير فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين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 119. كأنه جمالة صفر 110. ويل يومئذ للمكذبين 111. هذا يوم لا ينطقون 112. ولا يؤذن لهم فيعتذرون 113. ويل يومئذ للمكذبين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 وفواكد مما يشتهون قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين